وكما أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة وسيتبعون من كان قبلهم من الأمم وهذا حاصل نراه الآن من اليهود والنصارى حتى لو دخلوا في جحر صغير ضيق جحر الضب لدخلتموه ويعني بذلك المشابهة لهم والسير في طريقهم وترك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله العافية والسلامة والناس في هذا الباب في ترك الهداية وركوب سبيل الغواية ما بين مستقل ومستكثر في اتباع أعداء الله من اليهود والنصارى ما بين مستقل ومستكثر فمنهم من استكثر حتى لحق بهم والعياذ بالله وأعلن كفره وردته عن الإسلام والعال لكم سمعتم قبل سنوات شيئا من ذلك وهذا بسبب العجب بهم بسبب مخالطتهم والعياذ بالله ففتن بعض من فتن ممن ضعف دينه وقل علمه فتن بهؤلاء وغرتهم الدنيا وفتنوا بالدنيا وبما رأوه عند هؤلاء مما يرونه من تقدم وتطور كما يقولون ونحن ما عندنا إلا التأخر الله جل وعلا يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فالمدحة ليست بالدنيا المدحة بأن تعلم الآخرة وأن تعمل الآخرة أن تعمل للآخرة هؤلاء إنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا حياة الدنيا يعرفونها أما الآخرة فهم في ضلال وهم عن الآخرة هم غافلون نسأل الله العافية والسلامة فالافتتان بهم بسبب مخالطتهم ومداخلتهم والعيش بينهم عظيم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعاد في هذا الباب وأعاد وحذر من ذلك وكرر التحذير صلوات الله وسلامه عليه فهنا أخبرنا بأن هذا سيقع في آخر الزمان في أمته لتتبعن السنن من كان قبلكم أو من قبلكم حذو القذة بالقذة سواء بسواء فهذا فيه تمام المتابعة قول حذو القذة بالقذة هذا فيه شدة المتابعة لهم وتمام المتابعة لهم في أخلاقهم وعاداتهم الذميمة حتى إن في هذه الأيام نرى من أبنائنا نحن المسلمين في ديارنا بل في هذه البلاد في هذه الأيام الأخيرة التي أنا الآن معكم فيها من يعلق في حلقه استلسال الذهب او الفضة أو يجعل في يده إسورة الذهب الفضة وذلك لأنه يراه في هذه القنوات الخبيثة قنوات اليهود والنصارى التي تفسد دين أهل الإسلام فيجب معشر الأحبة إن رأيتم شيئا من هذا ألا تغفلوا عنه ولا تتركوا من كان على ذلك انصحوه فالشاهد هذا من اتباع اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة Ne sallallahu afehi wa